بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين حياكم الله معاشر طلبة وطالبات العلم في هذا المجلس العاشر من مجالس طلب العلم في مفاتح الطلب سأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مفاتح لا تغلق ونحن في يوم الخميس يوم الثاني من رجب المحرم لسنة 43 و ألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق للثالث من شهر فبراير لسنة 2020 و من ميلاد المسيح عليه السلام ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى قوته مع كتاب الواسطية من شيخ النسان الثانية الله تعالى نعم بسم الله والحمد لله Allah, والسلام على رسول الله وعلى Spirit, وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا the Lord, and the Lord, and the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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفقة الناجية المنصوتي إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. طيب هذا الكتاب هو الرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية الشيخ سمتيمية. السبب هذا الكتاب أن قاضي قضاة واسط نحن قلنا أن قاضي القضاة لا يجوز لكن إذا قيد بمدينة أو بدولة أو بكذا فلا بأس هذا قاضي قضاة واسط قاضي قضاة واسط رضي الدين الشافعي أرسل رسالة إلى شيخ سانتيمية أو سأل شيخ سانتيمية أن يكتب له ما يعتقده شيئا يلتزمه هذا القاضي رحمه الله تبارك وتعالى فكتب هذه الرساله وذكروا انها كتبها بعد العصر قبل المغرب انتهى منها رحمه الله تبارك وتعالى وقال شخص تيميه عن هذه الرساله التي كتبها والتي ندرسها الان يقول انه نوضر لاجلها عند نائب السلطان في مصر وقال في ذلك اليوم امهلت من خالفني في شيء منها ثلاث سنوات، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة، يقصد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قرن التابعين يقول أمهلت من خالفني في شيء منها ثلاث سنوات، فإن جاء بحرف واحد، أي بكلمة واحد أو موضوع واحد. عن أحد من القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته, ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك وأنا أنقل عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته عن الحنفية والمالكية والشافعية والحمبلية والأشعرية وأهل الحديث والصفية قال وعقدت لذلك ثلاث مجالس ولم ياتني أحد بحر والله الحمد والمن فهذه العقيدة التي كتبها الشيخ الوسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بحمد الله قال الحمد لله إذا ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إلى ان قال رحمه الله تبارك وتعالى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال هم الذين, الذين على ما أنا عليه اليوم وأصحابه أو هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابه وتسمى الفرقة الناجية ويسمون أهل السنة والجماعة وباقي الفرق فرق هالكة ولكنها مسلمة لكنها هالكة حيث تسمى أهل بدع وهؤلاء كلهم من أمة الاستجابة يعني من أهل لا إله إلا الله هذه الفرق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي أي أمة الاستجابة يعني المسلمين إلى 73 فرقة 72 منها هالكة أي ضالة مبتدعة وفرقة واحدة ناجية وهم من يقال لهم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وهذا جاء في حديث عمر حديث جبريل الذي مر بنا كثيرا أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره نعم